يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا أنكانا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به ان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسا وطائفة من الذين معت والله يقدر الليل والنهار علم أن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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ